بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق الكلام في أن صحيحة زرارة التي قال فيها رجل لا يدرث اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الآخراء ولا شيء عليه تامة سندا ودلالتان ولأجل ذلك لا بد من المقارنة بينها وبين الطائفة الأخرى من الروايات الداله على أن مناط الصحة حفظ الأوليين وهنا تصوران احدهما أحدهما وقوع التنافي بين صحيحه زرارات الداله على ان مناط صحه الصلاه ان يقع الشك بعد الدخول في الثالثه وبين الصحاح السابقة كصحيحة البقباق التي قال فيها إذا لم تحفظ الاوليين فأعد الدال على أن مناط الصحاح أن يحفظ الاوليين ولو لم يدخل في الثالثة فقد يقال بالتعارض بين الطائفتين والنتيجة هي بصالح صحيحه زرارة وذلك لان صحيحه زراره اظهر في موردها وهو الشك بين الثنتين والثلاث من صحيحه البقباق وغيرها القائل ان لم تحفظ الاولىين فأعد حيث إن تلك الصحاح لم تتعرض لنفس المورد وهو الشك بين الثنتين والثلاث، فتقدم صحيحه زرارا لأظهريتها وعلى فرض. تكافئهما في الظهور وتعارضهما فإن الشهرة الفتوائية إن كانت من المرجحات كما هو المختار فهي مع صحيحه زرارة. لأن المشهور فتوى أنه إذا شك قبل رفع الرأس من السجدة الثانية فهو من الشكوك المبطلة وهذا يتلاءم مع صحيحتي زرارة وعلى فرض تكافئهما بمعنى عدم المرجح وتساقطهما فالمرجع المطلقات مثل موثقة موسى بن بكر إذا شككت في الاوليين فأعيد الباب الأول من أبواب الخلال حديث تسعة عشر وهذا يحتاج للبيان البيان وبيان ذلك أنه تكرر في الأبحاث السابقة أنه إذا كان لدينا ثلاثة أدلة دليلا متكافئان في الظهور متنافيان في المدلول فبينهما تعارض ويوجد دليل ثالث يتفق مع مدلول أحد المتعارضين إلا أنه أقل ظهورا فهل يدخل الثالث ضمن المعارضة أم يكون مرجعا بعد تساقط المتعارضين حيث إن المعروف بينهم عدم مراعاة درجات الظهور فما دام الدليل الثالث موافقا في مدلوله مع أحد المتعارضين فهو داخل في التعارض بينما ذهب السيد الشهيد قدس سروه إلى أن الظاهر مرجع عند تعارض الأظهرين وليس داخلا ضمن المعارضة والسر في ذلك أنه عند مراجعة أهل المحاورة نرى أن العام مرجع عند تعارض الخاصين وليس داخلا ضمن المعارضه مثلا اذا قال اكرم العالم وتعارضا دليلان في زيد وزيد عالمون فدليل يقول أكرم زيدان دليل يقول لا تكرم زيدان فهل يدخل العام وهو أكرم العالم ضمن المعارضة فيقال لا تكرم زيدان معارضون لدليلين وهما أكرمه وأكرم العالم ام يتساقط الخاصان ويكون المطلق مرجعا سالما من المعارضه قام المرتكز العرفي لدى اهل المحاوره على المرجعيه وان المطلق سليم عن المعارضه فيتعارض الخاصان ويسقطان ونرجع الى قوله اكرم العالم فكذلك الامر وهذا البناء العرفي لا نكتتله إلا الا ان العام حيث انه اقل ظهورا من الخاصين فلاجل ذلك ليس مكافئا لهما كي يدخل ضمن المعارضة فيبقى سليما معافى فاذا تساقط الخاصان رجعنا اليه فبما انه لا نكت لهذا المرتكز العرفي الا تفاوت مراتب الظهور فنطبقها على الروايات ايضا فنقول متى وجد عندنا أدلة ثلاثة وكان أحدها أقل ظهورا كان مرجعا لا معارضا وفي المقام كذلك فان لدينا طرفين اظهرين احدهما صحيحه زراراه اذا دخل في الثالث مضى ومقتضاه انه ان لم يدخل فصلاته باطنه وصحيحه الزراره الأخرى حيث قال فيها فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين حيث إن ظاهرها أن المهم هو حفظ الأوليين ومن لم يرفع رأسه من السجدة فقد حفظ الأوليين فيتعارض الطائفة وعندنا طرف ثالث أقل ظهوراً وهو قوله في موثقه موسى بن بكر اذا شككت في الاوليين فاعيد فان قوله شككت في الاوليين فاعيد موافق من حيث مدلوله لشنوه صحيحه زرار الاولى حيث يصدق على من لم يرفع رأسه من السجدة الثانية أنه شاك في الأوليين فيتساقط الأظهران وتكون هذه الموثقة شنو؟ بلي مرجعان خلص. والنتيجة هي بطلان و اما اذا قلنا لا لعل النكته في مرجعيه العام عند تعارض الخاصين كونه عاما و حيث إن المطلقات والعمومات تضرب لأجل تأسيس قاعدة يرجع إليها عند الشاك فلعل عمومه هو الذي جعله شنو مرجعان لا أقليت ظهوره كي يستفاد منها نكتة عامة وهي متى ما تفاوتت مراتب الظهور كان الأقل ظهورا مرجعا فبناء على ذلك تدخل الموثقة ضمن ال تعارض ونتيجه التعارض بين الادله يكون المورد من موارد الشبهه الحكميه في التقييد اذ لا ندري ان الشك بين الثنتين والثلاث بعد الذكر الواجب قبل رفع الراس من السجود مانع مانع من صحه الصلاه أم لا فتجري البراءه عن المانعين هذا التصور الاول بيناه التصور الثاني أن يقال أصلا لا تنافي بين الطائفتين حتى نحتاج إلى هذه الالف والدوران بأن يقال إن صحيحه زرارة وصحيحة البقباق التي قالت إذا شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على شنو يقين ما هو المراد بالحفظ شنو المراد يعني أحفظ أحفظ الأوليين يعني شنو أحفظه شنو يعني أحفظه فهل المراد بالحفظ عدم الشك في الاولى او المراد بالحفظ حفظ العدد او المراد بالحفظ حفظ التماميات يعني تماميه ركعتين فإن كان المراد بحفظ الركعتين هو أن لا تشك في الأولى المهم أن ليس عندك شك في الأولى بلحاظ عدة روايات منها صحيحه محمد بن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري أواحد صلى أم اثنتين قال يستقبل صحيحه رفاعة عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال يعيد إذا سهى الرجل في الاوليين فلم يدري واحد صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد كلها باب واحد من أبواب الخلال فالمقصود بالحفظ أن لا تشك في الأولى يعني الأولى مو طرف شاك الأولى صالح سالمة. فإن كان المراد بالحفظ هذا فمن الواضح أن هذا يتحقق قبل دخوله في السجدة الثانية اصلا أو قبل دخوله في السجدة الأولى لأنه بمجرد أن يركع حفظ الأولى فقد جزم بأنه شنو صلى أولى بينما كلت الطائفتين ناظرتان إلى معنى إلى أمر زائد على ذلك وإن كان المراد بالحفظ حفظ العداد بمعنى أن يتيقان أنه أنه أت لا مو اكمله انه اتى بركعتين وانما يشك انه بل اتى بالثالثه ام لا فاذا كان المراد بالحفظ حفظ العدد فهذا ايضا يتاتى قبل دخوله في السجده الثانيه لانه يعلم انني سادخل في السجده الثانيه من بعدي ركعتين إما ما زلت في الركعة الثانية أو أنني مضت عندي ركعتان فالعدد محفوظ على كل حال وإن, وإن كان المراد بالحفظ حفظ التماميه أي أن يحرز أنه أتم, أتم ركعتين فمناط الصحة أن يحرز أنه أتم ركعتين فإذا كان هذا هو المراد بالحفظ فمن الواضح أن لا تعارض بين الطائفتين لماذا؟ لأن الطائفة الأولى تدل على الحكم ولا تثبت الموضوع فهي غاية ما تقول عليك بحفظ الأوليين فان لم تحفظ الأوليين فأعيد ولكنها لا تتعرض لما هو الموجب لحفظ الأوليين أي لحفظ تماميتهما فهي ساكتة من هذه الجهه بينما صحيحه زراره متعرضه لهذه الجهه فتقول ان لم تدخل في الثالثه فصلاتك باطلة فلذلك تقدم صحيحه زراره لانها ناظره للموضوع بينما الصحاح الاولى ناظره للحكم فقط من لم يحفظ الأوليين أعاد من دون تعرضها لما هو الموجب شنو لحفظ الأوليين فلأجل ذلك لا تنحل المشكلة وهي من شك بين الثنتين والثلاث بعد الذكر قبل رفع الرأس لا تنحل المشكلة بالطائفه الأولى لأن الطائفة الأولى غائت ما تقول إن لم تحفظ الأولين أعد أما أنه حافظ للأولين أم لا فهذا يحتاج إلى شنو دليل آخر إذا فلا بد من اللجوء الى الوجه الثالث في المساله وهو ان مناط حفظ الاوليين بمعنى حفظ تماميتهما باكمال ركعتين وإكمال ركعتين بشنو؟ بوضع الرأس بوضع الجبهة على الأرض في السجدة الثانية وإن لم يقرأ الذكر الواجب فضلا عن رفع الرأس فندخل في بيان الوجه الثاني فيقول صاحب الوجه الثالث بانه هنا امور ثلاثه الامر الاول ان ظاهر روايات من ادرك ركعه فقد ادرك الوقت ان المراد بها من ادرك ركعه تامة كما أن ظاهر كما أن ظاهر صحاح هذا الباب وهو باب الشك في الركعتين أن مناط الصحة أن يحرز ركعتين تامتين لذلك ما هو المقوم يعني يرجع المسالتين الى مساله واحده الى نكته واحده ما هو المقوم لتماميه الركعات حتى نحرز به موضوع من ادرك ركعه نحرز به موضوع من احرز ركعتين فتكون صلاته صحيحه ما هو المقوم والمناط في تماميه الركعه لانه اذا عرف عرف به تماميه الركعتين خلص. الامر الثاني بما ان الركعه متقومه شرعا بركوع اولياء وسجدتين بما أن الركعة متقومة شرعا بركوع وسجدتين إذن البحث في تمامية الركعة وعدمه يبتني على البحث في تمامية السجدة الثانية وعدمها فما هو المحقق لسجدة ثانية إذ ما دامت الركعة متقومة بركوع وسجدتين إذن, إذن يبتني البحث على انه ما هو المقوم للسجدة الثانية بحيث إذا حصل قلنا حصلت منه سجدتان وركوع فحصلت منه ركعة تامة فالبحث في الواقع كله يرجع إلى هذه النقطة وهي ما هو المقوم للسجدة كي نقول سجد سجدتين فاتم ركعتين فاتم ركعتين نرجع الى هذا البحث زين وفي هذا البحث ما ندخل في الامر الثالث شير ايش يسوي بعدين كله نخليه بعدين هم يخاف خيل وفي الأمر الثالث نبحث هل أن السجده متقومة بوضع الجبهة على الأرض فيقال سجد بمجرد أن يضع الجبهة على الأرض أو متقومة بقراءة الذكر الواجب أو متقومة برفع الرأس فتنقيح هذه المسألة تنقيح البحثين معان فنرجع لما ذكره نفسه سيدنا قدس سر في جزء خامس عشر عليهم. في صفحة أربعة وثمانين في أول السجود قال وحقيقته هذه عبارة صاحب العروة وحقيقته يعني السجود وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم وزاد سيدنا قدس سره أن يحصل اعتماد على المسجد إذ ما لم يعتمد على المسجد فهو ليس سجود وانما ضرب بالجبهه على الارض فقال قدس سره في صفحه 84 السجود لغه هو وضع الجبهه على الارض والظاهر انه في لسان الشرع ايضا كذلك فالسجود الوارد في الكتاب والسنه كما في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وذكر منها السجود ينصرف إلى هذا المعنى وأما ما ورد في جملة من الأخبار من أن السجود على سبعة أعظم الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان فليس بيانا لمفهوم السجود كي يقتضي الحقيقة الشرعية ولا شارحا للمراد من لفظ السجود فإن كلا الأمرين خلاف ظاهر بل هو مسوق لبيان واجبات السجود أي ما يجب في السجود شرعان ويترتب على ذلك أن السجود شرعا هو السجود لغتان وعرفان يترتب على ذلك أن المدار في زيادة السجود ونقيصته على وضع الجمهة على الأرض ولا عبرة بالشرائط الأخرى فلو ترك وضع الجبهه بان وضع المساجد الاخرى لم يات بالسجود كما انه لو وضع الجبهه مرتين بدون باقيه الشرائط فقد شنوه فالركنيه وهي وجود سجدتين قد تحقق زين هذا ذكر صفحه اربعه وثمانين تروح الى صفحه مائه وخمسين في مساله 14 عشر من العروه اذا ارتفعت الجبهه هذه ثمره من ثمرات ما هو المقوم للسجود اذا ارتفعت الجبهه قهرا وضع جبهته فارتفعت اذا ارتفعت الجبهه قهرا من الارض قبل الاتيان بالذكر هنا قال سيدنا قدس سر فإن ارتفعت الجبهة بمجرد إصابتها للأرض من دون اعتماد يعني ما صار اعتماد فهذا لا يعد سجودا لا شرعا ولا حرفا لتقوم السجود بالوضع عن اعتماد وهو منتفن بل هو من قبيل الضرب بالارض وليس من قبيل السجود وأما إذا ارتفعت الجبهة بعد تحقق الاعتماد فتارتين يضبط نفسه أن لا تقع الجبهة مرة أخرى وأخرى لا أما في الأول يعني إذا ضبط أن لا تقع مرة أخرى فحسبت سجده مع أنها لم يكن معها ذكر إذ لا خلل فيه من ناحية السجود إذ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوم بوضع الجبهة حدوثا وقد تحقق ولا يشترط فيه الاستقرار بقاء نعم هو واجب كوجوب الذكر ولكن فات محل التدارك يعني التدارك الذكر، فيشمله حديث لا تعاد. فإن كان ذلك كان ذلك يعني شنو؟ يعني هذا اللي وضع وارتفع. فإن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالأخرى، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته. فمقتضى هذا التحقيق الأنيق. الرشيق أن السجود متقوم بوضع الجبهه على الارض وان لم يكن هناك ذكر اذن متى ما اتى بوضعين فقد اتى بسجدتين وان لم يقرا الذكر بعد وحيث ان سجدتين وركوع محقق للركعة فمتى اتى بوضعين وركوع وركوعين فمتى اتى بوضعين بعد ركوعين فقد اتى بركعتين من دون حاجه الى الذكر ومقتضى ذلك ان يقال ان المحقق ان المحقق ليه إدراك ركعة تامة بحيث تشمله قاعدة من أدراك هو أن يضع جبهته في السيده الثانية كما أن المصحح للصلاة إذا شك بين ثنتين وثلاث أن يحصل هذا الشك بعد وضع جبهته على الأرض وإن لم يقرأ الذكر الواجب بعد فالمسالتان من ود واحد وأما المعارضة بين مفاد هذه الصحاح إذا حفظت الأوليين إذا شككت في الاولىين فاعد حتى تحفظ وتكون على يقينين وبين صحيحه زراره الاخرى التي قال فيها اذا دخلت في الثالثه مضى فهذا البحث قد تكلمنا فيه المهم الذي نريد الوصول اليه أن موضوع قاعدة من أدرك إدراك ركعة تامة وإدراك ركعة تامة بوضع الرأس في السيدة الثانية كما هو راي السيد الأستاذ دام ظل وأما ما ذكره سيدنا الخوئي وتبع فيه صاحب العروى من أن المدار على أن يقرأ الذكر الواجب في السجدة الثانية فهو لا يتلاءم مع ما ذكره في ملي في صفحة 159 وصفحة 84 من الجزء الخامس عشر والحمد لله رب العالمين باتر ندخل في بحث القبلة الفروع فروع الخلل في بحث القبلة والحمد لله رب العالمين Bismillah.